بسم الله الرحمن الرحيم إذا سمزلت الأرض سلزالها وأخرجت الأرض وثقالها وقال يا أنسان مالها يوم إذا تحقّت بأن ربك أحالا وما يعمل مصطال